ا لكن لدينا ممكن ان نسمعها وقتها وقتها وقتها و ب ت ه ا وقتها وقتها وقتها يعني تنزل زيك و ي ع ن تفتش و ي ع ن كذا ف ه ي م و كونسندر نسبه البوست م و ن ب ر م يحتفل بشويه بطل غيتر الاعشن بطل ويعني كذا يكون مفيش هيمو كونسندرم بطل غيتر ايه رئاشنا دائما فعشان كذا هنا بيكون مفيش هيمو كونسندرم بطل غيتر ايه كونسندرم ل ق ه ن ا م ش ط بهذه ع ا الاشياء ونعمت بهذه الاشياء التي ع ا نعمت بها نعمت بها ي ن ع م ط ب ع ا قابل ع ا م ة ن ش و ف ه ب ا نعمت بها نعمت ي ه ب ا ل نعمت بها ن under ت ي ه under under microscope under microscope ط ب ع ا م ع ر و م ت بها نعمت بها نعمت بها نعمت بها نعمت ب ق ا ل ع م ت بها ن ع م ي بها نعمت بها نعمت بها نعمت بها نعمت بها لان ا ل م ا ؤ و ل ي ه تتمتع ب م ك ت ب ت المكتبات المتحده التي تتمتع بمكتبات المكتبات المتحده المتحده المتحده المتحده المتحده المتحده المتحده المتحده المتحده المتحده المتحده المتحده المتحده المتحده المتحده المتحده ا ل م ت ح د ن المتحده المتحده المتحده ا ل م ع ح د ه المتحده المتحده المتحده المتحده ا ل ن ت ح د ه المتحده المتحده المتحده ا ل م ت م د ه المتحده المتحده المتحده ا ل م ت ه ا ل م ت ح د ش المتحده المتحده المتحده المتحده المتحده ا ل م ت ح س ه المتحده ا ل ت ح د ه المتحده ا ك م ت ح د ا ل م ت ح د و ل ك ب و ك س ي ن ي ل و ن هناك قصه في المستقبل والتي تتصل ب ه ذ ي الامور التي تتصل بها بها المستقبل التي تصل بها المستقبل التي تصل بها المستقبل التي تصل ب ي ا المستقبل التي تصل بها ا ل م س ت ق ب ا ل ي تصل بها ا ل م س ل ق ب ل التي تصل بها المستقبل التي تصل بها ا ل م س ت ق ف ل التي تصل بها ي ل م س ت ق ب ل التي تصل بها ا ل م س ت ا ب ل التي تصل بها المستقبل التي تصل بها المستقبل ا ل انت ممكن و ت ن بيرنه ش مش لاقي مش لاقي ي سبب و م ان م و انه م تكون ايه م سببا يكون هتلاقي ب واضح له منه ت ا م غير ن ح و مات مغلود بحبل ن ايه ء ه و د ن كبير ا لكن قدي هناك جزء من ا ي ل م ش ك ل سكر هناك جزء من المشكله ا ل هناك جزء من المشكله ح ا ج تبقى هناك جزء من لو المشكله ح و ا و ا ل ل ه عطيه اذا ي كانت ت ت ي د ث عن الناس ك فهذا هو مجرد جميل وجود ل ا جميل ن ا ا وجود جميل وجود ل جميل وجود جميل وجود جميل وجود جميل و ج ي د جميل خلالنا وجود جميل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ي ع ن ي ب ان يكون هناك منزل منزل م ن ه ل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل م ن ز و منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل ب ن ز ل منزل م ن ز منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل م د ز ل منزل منزل م ن ل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل منزل ذ ا ز ل م ن ل م ل منزل منزل منزل منزل منزل م ن ت ل منزل منزل منزل منزل م ن ل منزل منزل منزل منزل م يعني كلمات كلمات لا ا ت ح ا ج ا ت ي ع ن ي b r ابرزه بروزه يعني كلمات أ و confusions يعني ا ح ع د ب عاوش كتير لا ق ا ع ي أ و عدم ا س ت ح م ا ر ع ي ل ي ه معاك لازم عندك انت بلابي ط ل ع مبروز يعني extra اقراض بلاء لا حاجه العائف هو بزعلي ج ل ب ر ع ز ه هو د ز ع ك ل ي بروزه ا هو بزعلي بروزه هو بزعلي بروزه د هو ب ز ع ن ي بروزه لان ي في ناس تقول بدي طلعت طلعت طلعت يجيدي لا فيه. لا مش فيه. فيهنا؟ لا مش مش لو اقول انا ايه؟ لو مش ح ادربة كل حاجه تحرق ما بستني يتحرق كل لغايه شويه ازدهر لانكم اعرف شردي هم ت فالعظم ح م بدا ايش تفاحم كله راهم فحم فهو ي لا يمكن ان يكون فحم ظهر في, في الشمس من شهر اللي حط شهرين تجار ولكن امامك فانا ارسلت ا واني ع ان ي اكون مسؤوليه من الناس بعد ماشي الى ق ا ا ا ي بوش و ل ا اوش ر ولكن ش وابعض و لي اكون د ه ش مسؤوليه منهم الحاجة ا خ وفي منتجات تمانيه واربعين س ا ع ة وفي بعد كده اخر تمانيه واربعين ساعه تمام اولا خلال ستات ممكن ترى تمانيه ساعة بعد واربعين ر ساعه ة تمام ث اولا خلال ستات م ن ك ن ترى تمانيه وممكن تمانيه وممكن تمانيه ممكن تمانيه و م ي م ك ن تمانيه يبدو ا ان يجب ان ا ف يكون م ه ن ا ل تقرير ويجب ف ا ل ق ى ان يكون ل ه يجد م ن ا ل ت ح ر ي ر ويجب ا ح ان خمال ل يكون هناك تقرير ن الصالح ويجب ا ان واحد مات يكون حيث هناك ا ايه ل ل ا ه تقرير でもド・アン・ヘッド・イン、ハイ・ナムバ・ツー、エンジンとア・バイタ・オーグン、エンジンとア・バイタ・エー、オーグン、ダルビット・ヘッド・イン、レッド・イン、レッド・イン、レッド・イン、 مولاي انا ب ش و ف ا ل ه مكه مكه مكه مكه م ا ت م ك ا مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه ا ك ه مكه مكه مكه مكه مكه ا ك ه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه مكه م ن ه م ك ل مكه مكه مكه م ح ل ى ح ا م ة مكه مكه مك مكه مكه مك مكه مك مك مك مكه مك مك مك مك مك مك مك مك مك م و م, م. ا ن هذا هو م س ؤ و ي ا ت ه في ا م س ؤ و ل ي ه التي يمكن ان ت ك ن ي ن ا ل م س ؤ ل ي ه التي يمكن ان ب ك و ن بين ا ل م س ؤ و ل ي التي م ك ان تكون بين ا ل م س ؤ و ي ه التي يمكن ان تكون بين المسؤوليه التي يمكن ان تكون بين المسؤوليه التي ي م ان تكون بين ا ل س ؤ و ي ه التي يمكن ان ت ي و ن بين المسؤوليه التي ي م ن ان تكون بين المسؤوليه التي يمكن ان تكون بين ا ل س ؤ و ل ي ه التي يمكن ان تكون ي ن ا ل م ل ي ه التي يمكن ا ت ك و ي ن ا ل م س ؤ و ل ي التي ي م ن ان ت ك بين ا ل م س ي ه التي يمكن ان و ن ب المسؤوليه التي ي م ن ان ك و ن ب ي ا ل م س ؤ و ل ي التي يمكن بين ا ل س ؤ و ل ي التي ي م ن بين ا ل م س ؤ و ي ولكن يجب ان يكون هناك تطبيقات تطبيقات ت ب ي ق ا ت تطبيقات تطبيقات ت ط ب ك ق ا ت ت ط ب ي ل ا ت تطبيقات تطبيقات تطبيقات ت ط ب ي ق و ت تطبيقات تطبيقات تطبيقات ت ب ي ق ا ت تطبيقات تطبيقات ت ط ب ي ق ا ل تطبيقات تطبيقات تطبيقات ت و ب ي ق ا ت تطبيقات ت ط ب ي ق ا ل ل ي هو ق ا ت تطبيقات تطبيقات تطبيقات تطبيقات تطبيقات تطبيقات ت ط ي ق ا ت تطبيقات تطبيقات تطبيقات تطبيقات تطبيقات تطبيقات ت ط ب ي ا ت ت ط ا ت تطبيقات تطبات ت ط ب ل ا ي تطبيقات تطبات ب ق د كانت تقريبا في السنوات التي تقريبا في ا س ن و ا ت ا ي ت ر ي ب ا في ا ل س ن ا ت التي ق ر ي ب ا في السنوات التي ت ق ي ب ا في السنوات ا ل ي تقريبا في السنوات التي تقريبا ي السنوات التي تقريبا في ا ل س ه و ا ت التي تقريبا في السنوات التي تقريبا في السنوات التي تقريبا في السنوات التي تقريبا في السنوات ا ل ي ت ي ب ا ف السنوات ا ل ي تقريبا في السنوات التي ت ق ب ا في ا ل ن و ا التي تقريبا ف ل س ن ا ت ا ل ق ر ي ب ا في ا ل و ا ا ل ي تقريبا في ا ل س ن ي ت ر ي ب ا ف ا ل ن و ا ل ت ي تقريبا في ل ن و ل ي تقريبا ف ا ل ن و ا ت التي تقريبا ف ا ل ن ا ت ل ت ي ت م ر ي ب ا في ا ل ن و ا ت ي ت لانه يبقى كاربونوكسيد يبقى كاربونوكسيد يبقى كاربونوكسيد يبقى كاربونوكسيد يبقى ك ا ر ب و ن ي ك س ي د يبقى كاربونوكسيد يبقى كاربونوكسيد يبقى كاربونوكسيد يبقى ك ا ر ب و ن و ك س ي و يبقى كاربونوكسيد ا ي ب ق و ك ا ل ب و ن و ك س ي د ي ا ب ا ى كاربونوكسيد كتير يبقى ك ا ر ا و ن و ك س ي د يبقى كاربونوكسيد كل حاجه تقودها بلاستيك ر ي ي ل ك م ش عارف يسمونها ب ي ب ي س ي مش ك ل ه يسمون ت ي ب ي س ي ده تولي بينك ي ولو عايزينك تولي بينك ولو عايزينك تولي بينك ولو ع ا ي ز ي ن ا تولي بينك ولو ا ا ي ز ي ن ك تولي بينك ولو ع ا ي ز ي ن ر س و ل ي ط ل ع ب ي ه ي ط ل ع ا ي ه ي ن ه ك تولي بينك ولو ع ا ي ز ي ن ل ص و ف ي ت ح ر ك لكنهم ل ك و ن و ن مثل ا ل ا ل و ا ر ي م ث ل الالوان ومثل الالوان ومثل الالوان ومثل الالوان و م ي ل الالوان و م ا ت ي ك الالوان ت و م ك ل ا ش ا ل و ا ن ومثل ا ل ا م و ه ا ن بيركن بيركن و ن دي الالوان ومثل ا ل ا ل ك ا ن ومثل الالوان والله في, السنة في, السنة في القرن الماضي في لندن يقول لك كان في واحد من بركه ب بدو بصحين او بدو ب ع م ا س يقعد عليك ا ق ت و ا ح د ه ب ا ي ع من وجهه فاذا بيرك بيرك اخنو في كنت راشد ا ا ر و تقول ا ا لي ل تترك لقد ه كانت ر و ي ج ا ا م ر بولنا م ش ك ل ة لو ح ا ب أ ي ز ح مسجله ة ومن ا ز م انظر دخل الى مصرح تخضع ا ا ل م د ا ر دي ومن ا ع ا و د ثم انظر ا ت ي الى المدارس كوش ومن ثم ا ت ن ت ر الى المدارس تقوي طبعا ومن ثم انظر ي الى المدارس باينة ت باينة وشها لانه ل ل ا ا ة ت يمكن ي ان يكون وستيش شيفت هناك مفتاحات ر عربية طلعت ل ت ص و ي م أ ب ر ي و ا ح د مو او في المنطقه التي ي تمكن ان قولت بقى ا ي ت ت ي ع ن ي صد من ه التصوير ا ا م ل و طوبة جاسح وعادة اتفل ا ل عفوق بها ل ن ط ق ه الاستيكيه ص بتاعات ن ن ا ا ل طيب من ف ت ر ه ز ا ي ساعة ه بيتها قال لي هاي في ظريف ا ل ش غ و ا ن ا قبل كده قولي ايه من الحق قال لها خلاص ن لانك تتحول للافتراضي للافتراضي للافتراضي للافتراضي للافتراضي للافتراضي للافتراضي للافتراضي للافتراضي للافتراضي للافتراضي ل ل ا ف ت ر ا ن ي للافتراضي للافتراضي للافتراضي للافتراضي للافتراضي ل ل ا ف ت ر ب ض ي للافتراضي ل ل ا ت ر ا ض ي للافتراضي للافتراضي للافتراضي للافتراضي للافتراضي للافتراضي للافتراضي للافتراضي م م ان ت و ن م ن ان تكون ممكن ا ل تكون ممكن ان تكون م ن ان تكون ممكن ان تكون ك ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ا تكون م ان ت و ن ممكن ا ل تكون م م ن ان ت ك ي ن ممكن ان تكون م م ك ا تكون ممكن ان ت ك م م ان تكون ممكن ان ت ن ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ا ت ك و م ا ل ش و ن ممكن و ل م م ك ا ت ك ممكن ان م م ع ن ان و ن ممكن ان ت ك و ان تكون م ان ت و ن م ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ا ل ان ان ان ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ي ن ان ان ان ان ان ا ان ان ا ان ان ان ان ان ان ا ان الفت ا امبوريزم ت م ا بينوز القصه موته إ ذ ا تفتحت ت خ ش البيض ع ل ي ص ا ل و ا ب ذلك فانه يحتاج الى ا ل ا م ب ر ا ط ي ر ويقول ان الامبراطور ي م و ت ا يكون الامبراطور يمكن ان ي ك الامبراطور يمكن ان يكون الامبراطور يمكن ان يكون الامبراطور يمكن ان يكون الامبراطور يمكن ان يكون الامبراطور ي م ا ن ه ن يكون ا ل م ب ر ا ط و ر يمكن ان ي و ن الامبراطور يمكن ا ع يكون الامبراطور يمكن ا ف يكون الامبراطور يمكن ان يكون ا ل ا م ب ر ا ل و ر يمكن ان يكون الامبراطور يمبراطور ه لانه يجب ا ل ت ر يكون هناك ا ل أهو ك ب ي ر من المساعده ويكون هناك الكثير من المساعده <تكلم> افراد انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض ا ن ق ا ض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض انقراض ا ن ق ر ا ط بعد ا معمالة اللي ماشي لانا يبقى في تزور حالة فاكيص الشاك قولنا بجاني كده ي بعد يومين بقى قالي ل في اليوم الخامس اي اي حلو اليوم الخامس ه ده محطة ولكن ه يمكن ان يكون الاديسون ي ايضا كريس كريس يعني كريس خلاص الجزء كريس يسمون كريس يبقى المفروض إ ي ه الاديسون كريس يعني هايبو تاجر هايبو ت ا ن ا كورتش م ل ث ل اصبحت ث ة لير مسجدا ر ايه و لانه يجب ان ي يكون ل واللي هناك بتطلع ل ي اشكالا ويجب ه ا ان ل يكون وأدلنالين د ل ا ل هناك ل اشكالا ن ا ل م ي ع م ف ي ا ل ي و م ا ل ش ا م س ع ق ب ل ا ل ت ي ت ت ل ه ن ا ل ت ع ل ي م و ت ل ي م و ت ع ي م وتعليم وتعليم ت ع ل ي م وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم و ت ع ي م و ت ل ي م وتعليم وتعليم وتعليم ت ل ي م وتعليم و ت ل ي م و ت ل ي م و ت ع ل ي t و e ع t ي م وتعليم i ت ع ل ي م وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم و ت ع م ا ت ا ل ي م وتعليم و ت ل و ت ع و ت ع ل ي و ت ل ي م و ت ع ي م و ت ع م وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتع فلدريكسون سندرون او فلدريكسون لا سويدي طبعا سويدي اكيد يعني ووترهاوس رودريكسون سندرون هل يمكنك ان تكون مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ل ي ب مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ل ي ا م س ي و ل ي ن تحت ا ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ل ي ن ا س ؤ و ل ي ا مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م ل ؤ و ل ي ه مسؤوليه م ا ؤ و ل ي ه م ا ؤ و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه ا س ؤ و ل ا ه مسؤوليه م س ؤ و ل ا ه م س ن و ل ي ه م س ا و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسسسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسسسسسسؤوليه م س ب س ؤ العثور ل ده يمكنك عليه يعني يروع الاستعمال ا و ك بالتصوير ي و وضعها في التصوير ا وضعها و د ي التصوير ويقفر ا و ك س قامت بسيبير ولكن يمكنك التعليم في التعليم وده في التعليم في التعليم ا س و في ه التعليم في التعليم في التعليم في ا راكد ل ت ع ل ي و في التعليم ا ا ل ن في بروزر ل ا ل ت ع ت ي م ي ولكن هذا هو موضوع في العالم ش ا ل ل ي ي دي اللي دي ع ل ي ا هذا م د هو ل موضوع اهتمت في عندي العالم هاتفة تريانجل ش راونيه لكن لدينا هناك عدد من العدد من العدد من ا ل من العدد من العدد من ا ل ع د من العدد من ا ل ع من العدد من العدد من العدد من العدد من العدد من العدد من العدد العدد من العدد من العدد من العدد من العدد ن العدد من العدد من العدد من العدد من العدد من العدد ن ا ل ع د م العدد ا من العدد من ا ل ع من العددد من ا ع د د د ا ل ع ن ا د د من ا ل ع د ل ع د د د من ا ل ع د د من ا ل ع د من العددد ن العدد ل ع د د من العددد من العددد من العدددد من ا ع د د د د من العدددد من العدددددد من ا ل ا ل ع د د د د د يعني لسه بقى كده يعني سوده ع ا ط ف ل اما بقى كده ب ل ج ي ن ب ل ج ي ن ه ج ي ل ي سرود ا ل ه و ا د ي ايه اني توقع ح ا و ه ا ل ت ر و م ة لو و ا حتى د ما ي ق و ل ل ك البيع انا مش تقول مش تقلولك انا مش برمي عنه هل يقول لا مش برمي ترومه برجين تفشل لا لا ت ن و م ة د ه ايه ولسه و ع م ل و كده برجين يكون ناحيه السرود م الالي بقى رجل و بنسوا برميع ب ل ج ي ن تتسع ستين سالينيه ا ل م ر ل و م ا ت ك معلومه يعني تتسع وستين ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ايه ي ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ايه ايه ايه ي ه ايه ايه ايه ايه ايه ا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ا ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ا ه ا ايه ا ي ايه ايه ايه ا ا ه ا ا ي ا ي ي ه ايه ايه ا ي ايه ايه ايه ا ي ا ي ايه ي ه ايه ي ه ايه ا ايه ايه ي ه ا ي ايه ايه ايه ا ي ي ه ايه ايه ايه ايه ا ي لكنك تتحدث عن المشاهدين بهذا ا ل م ش ا ه د ي بهذا المشاهدين بهذا ا ل م ش ا ه ي ن بهذا ل م ش ا ه د و ن بهذا ا ا ه ي ن بهذا ا ل ا ه د ي ن ب ا المشاهدين بهذا ا ل ش ا ي ه ذ ا المشاهدين بهذا المشاهدين بهذا ا ل م ش ا ه ي ن ب ه ا ا ل م ش ا ه و ي ن ب ه ل ا المشاهدين بهذا المشاهدين بهذا المشاهدين بهذا المشاهدين بهذا المشاهدين بهذا ا ل م ا ه ي ن بهذا المشاهدين و ه ذ ا ا ل م ش د ي ن بهذا ا ل م ش ي ن ه ا ا ل م ش ا ه ي ن ب ا ل ي ش ه د ي ن بهذا ا ل م ش ا ه ي ن بهذا ا ل م ا ه د ه لقد تم س ل ي م ا ل ك ا تتحرك وتتحرك و ا ت ح ن ك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك و ت ت ك وتتحرك وتتحرك وتتحرك و ت ا ح ر ك وتتحرك و ت ي ح ر ك وتتحرك و ت ت ح ر ا وتتحرك و ت ت ر ك وتتحرك و ت ة ح ر ك و ت ت ح ر وتتحرك وتتحرك وتتحرك و ت ت ح ي ك وتتحرك و ن ح ر ك ي ت ح ر ك وتترك وتتحرك وتترك وتحرك وتحرك وتحرك و ت ح ر ل و ر ك وتحرك وتحرك وتحرك ف ت ح ر ك وتحرك وتحرك وتحرك و ت ر ك و ت ل ر ك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك و ت ا ل ك وتحرك وتحرك و ت ن ر ك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك و ت ح ر و ت ر و ت ح وتحرك و وتحرك وتحرك ك و ت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 س ل ا كذا بعد كذا عم تقولي لا ا ن ف ج ر a بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت ب ا ن ي ج ر ت ب ا ن ف ج ر ل ب ا ن ف ه ر ت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت ب ا ن ف ر ت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت ي ا ن ف ج ر ت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت ب ا يمكن ت بانفجرت ب ا ل ف ج ر ت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بانفجرت بان ا ل مش اسبوع. ممكن يصل الى أسبوعين ا سنه ويقوم ل ا بفتره ي من ممكن ي ا ل ر ا ل و ي ز ن سنه ب ا اي ويقوم ن لبر بفتره ممكن يصل الى ب ر ي ك و سنه لقد نعمت بهذا الموضوع ر ونعمت بهذا الموضوع ونعمت بهذا كونيز ل الموضوع ا ن ميديا ع م ت بهذا دي الموضوع ل ي با Varying from clearly for it up to 30 change. In the cases, this is the sinker. s You are living in the m i d d l o the day. You are living in the m i d d e c f the day. You are living i the r i d d l e o the day. You are living in the m i d l e a f the day. You are l i v the middle of the day. You are living in the middle of the day. You are l i v n g i the middle of the day. y o a r living in the m d d e o the i a y You are living i the middle of the d a t You a r living in the m i d e of the day. o u are living in the middle of the d a u are living in the middle of the y r e i v i n g in the middle of the day. لماذا امام جسيم ا او خطا ل دي ان حدث مين مال فراث ده اسمه ف ك لن تتمكن م ف التجربه من ا ل م ش ب و ع ا ت ا ن ت ي تتمكن من ا ل و م ر ب ه م و ا ل م ل ر و م ا ت التي ن ت م ك ن من ا ل ب ج ر ب ه من ا ل م ش ر و ع ا ر ف ك د ه ن التجربه م المشروعات التي ع ن ي ك ن من التجربه ل ن المشروعات التي تتمكن م ا ل ر ب ه من المشروعات التي تتمكن من ا ت ج ر ب ه ن ن المشروعات التي تتمكن م ب التجربه من المشروعات ا ل ي ت ت ي ك ن من التجربه م ا ل م ش ر و ا ت ا ل ي تتمكن من التجربه من المشروعات التي ت ت م ك م ا ل ت ج ر ب ل و ا ل ك ر هذا هو المكان الذي س م ك ن ه ان يكون هناك اشياء اخرى في المكان الذي يمكنه ان يكون هناك اشياء اخرى فاستطيع عهد لان ل المساعده د إذا ي و ذ ي ي إ تتحرك بهذا م ي ي ا ل ش ك ي و ل ع ن يكون ع دينتل المساعده مقصودة و ولا ي ي د ب ك م م س ا ي يعني جنين د ز ا وممتازا ولكن ي ك م ك ن هناك سلامسات ي افضل سلامسات مسائل ن ج م و ل المكان المكان المكان و و ا الملف ا واحد ايضا يكون هناك سلمس تاتا ك لانه يمكن ان ل يكون مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او م س ي ي ك ا او مسيركا ي و مسيركا او مسيركا او مسيركا او ا س ي ر ك ا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او مسيركا او ل س ي ر ك ا او مسيركا ل ق ث ل ا ث ة ن عندي إ ي ه ا ل ل ي ه ي ش ا ر ك ت ممكن ش ا ر في ت تكون لديهم ل و كانت ر ت ش ا ة و ص ل ل ب ه م ممكن ش ا ر ن في ا ل أ خ ي ه م ممكن تشاركت ل ن ا ر م ممكن تشاركت لديهم م م ب تشاركت لديهم م م ة ن تشاركت لديهم ممكن ت ش ا ر ي ت لديهم ممكن تشاركت لديهم ا م ك ن تشاركت لديهم م م أ ن تشاركت لديهم ممكن تشاركت لديهم ممكن ت ش ا ت ل د ي ن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 يبقى ا لقد م ن ز ل م ت بهذا المكان الذي ي ج ا ل ن ا ن ح ش ر ح ن ن ح ل ا ح ن نحن نحن نحن نحن ا ح ن ن ح ا نحن نحن نحن ر ح ن ن ح م ع ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ب ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن ن ح و نحن نحن نحن نحن ن ح ت نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ل ن نحن ن ي ن نحن ن و ن نحن نحن نحن نحن نحن ن ل ن نحن نحن ي ح ن نحن نحن ط ي ب ب ع د ك ن سقف سريع ا ويائح سريع ونصرت للكنديين ي ك ا ر حال ن ا مضخه ا قلنا ر بي السلطة وعندما سرت ك ا لان للكنديين ف سيضعلكن ك ا ا ر من المضخه ونصرت ل ل ك ن د سكار ا ل ك ي ل و ي ز نشرت ع مكانه م من المشكله ولكن يستلم الجميع ي كان من ي ي ل وفي المشكله ن ج ر ا ا ا و ومن ساعدان ج المشكله ئ ازاك ا اتفاق ة ستيد وصوت ا ا ومن وسكر ايه هندو المشكله ادين مثل هذه الماضي تقوم بجمع ا ل ي ش ا ك ل و ب ل ت و ي م و ت ق ي م المشاكل والتقويم و ا ل ت ي م و ا ل ت ق ل ت ق و ي م والتقويم ا ل ت ق و ي م ا ل ت ق و والتقويم ل ت ق و ي م و ا ل ت ق و ا ل ت ق و ي ل و ي م و ل ت ق و ا ل ت ق و ي م والتقويم و ا ل و م و ا ق و ي ب والتقويم والتقويم ا ل ت ق و ي م ا ل ب ر ن ي ك والتقويم و ا ل ت ق و و ا ل ت و ا ل ت ق و ي م والتقويم ا ل ت ق ي م والتقويم و ا ن و م والتقويم و ا ل ت و ي م والتقويم و ا ل ت ق ي م و ا ل ي م والتقويم و ا ل ت ي م و ا ل ت ق ي م والتقويم والتقويم و ا ل ت ق و ا ل ت ق و ي م والتقويم و ا ل ب ر ن ي م والتقويم و ا ل ي م ي ع د ا ان اكون اجل هذا ح د ك د اجل هذا ا ل م ا ن اجل هذا المكان اجل هذا المكان اجل ه ل م ك ا ن اجل ه ا ل م ك ا ن اجل هذا المكان ا ل هذا ا ك ا ن اجل هذا ا م ك ا ن ا ل هذا ا م ع ن اجل ه ا المكان ا ج ا ا ل م ع ن ا هذا ا ل ا ن ا ي هذا ا ل م ا ن ا ل هذا المكان ا ج هذا ا ل م ا ن ا ج هذا ا ل م ك ا ا ل ه ل م ك ا ن اجل هذا المكان اجل هذا ل ك ا ن ا ج هذا المكان اجل هذا ا م ك ا اجل هذا المكان اجل هذا المكان ل هذا المكان اجل هذا المكان ا هذا ا م ك ن اجل ه ل م ك ا ن ا ج ذ ا المكان اجل هذا م ك ا ن ا ل ه ا المكان ا ل ا ا ل ك ا ن ل هذا المكان اجل هذا ا ل م ا ن ا ه م ك ا ن ا ه ا م ا ن اجل ا ل م ا ن ا ل ه ا ا م ك ا ن هذا ن اجل هذا ل م ك ن اجل ا ا ل ك ا ن مقطوعه اعترفت بس مش ملاولهم لانها جدل مهم يا جماعه والنجم لو قالي الفرد من الدرن ومسكورد ا ل ماحطوش الكروجن صح؟ س ا ل ل ه الاكاظميه الاكاظميه الاكاظميه الاكاظميه الاكاظميه ل ا ك ي ه الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر ن الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من ا ل ا ك ي ر م الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من ا ل ا ك ر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من ا ب ا ك ث ر من الاكثر من الاكثر من الاكثر ل ا ك ث ر م و الاكثر م ا ل ا ك ث من الاكثر من الاكثر من الاكثر من ا ل ا د ي ر من ا ل و ك ث ر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من ا ل ا ك ث لقد اصبحت م ل م ا من الممكن ان ي ك و ا ل من ا ل م م ي ك و ا ك من ا ل م م ان يكون ه من ا ل م م ك ان ي ك ن هناك من الممكن ان يكون هناك من الممكن ان يكون ه ا م الممكن ان يكون هناك من ل ن ان ي ك و ا ك م الممكن ا ي هناك ا ل م م ن ان يكون هناك من ل م م ك ان يكون هناك م ا ل م م ك ان يكون هناك من ا ك ن ي ر و ا ك م ا ل م م ك يكون هناك من الممكن ان ي و ن ك من ل م ان ي ن ا ك ن الممكن ان ي و ن هناك من الممكن ان يكون هناك من الممكن ا ي ك و هناك من الممكن ان يكون هناك من الممكن ان يكون هناك من الممكن ان ي ك ن هناك من ل م م ك ن ان يكون ه ا ك من ل م م يكون هناك من ا م م م فالانتي مورتم بيرنج يعني مات محبوب اصبح ايه اللي فوق مورتم بيرنج يعني ايه ما و يحققوا ان ايه اللي فوق مورتم بيرنج م ع ن ي ايه انهم يسمحوه ر يعني ا ن ت م و ر ت ن ايه بيرنج انها عدو طيب اي اردن في انتي مورتم بيرنج باريس تجيز و غ ا د يكون فوجيليتك اسيتيوزيال ا ل م ل ا ك ن انتي عارفين الحق يحتاج كوربيشن المصل ا ل ح ت ا ج انها هيدي س ت ي ب ن ج هيدي ستيغنج المصل بيبقى شورتن ولكن ي كده ه ب ان يكون هناك م ر س ط ه في المبسطه التي يجب ان ل د ك ا ة ش ر ع ي ي ق و ل ن هناك مبسطه ف و المبسطه التي ي ك ب ان الازلاء ي ك و ل هناك مبسطه في المبسطه في المبسطه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 اشئين الش الأولى في عجم تشق من ر الي الكبد تذكرين به هنا من خ الم يُفرخ يبداده ح ي ا ل ب ر ك يمكنك ع رافت ي ي يعني ان تتعامل م بأوثر بيطورة ب ا مع العلم ن راكروشن جوه او بانك ا ا ي د تتعامل ي شرحة جوهة ل ن ك و ببقى مع العلم دا بانك ل تتعامل بقى مع العلم جاءت تحريدي و ن سيء اول حاجة ا <تصفيق> <الليقى تصفيق>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 لكن هناك اشياء تتطلب من الاستيقاظات المتطلبات ا ل م ت ط ل ب ا ا ل م ت ط ل ب ا المتطلبات المتطلبات المتطلبات المتطلبات ا ل و ك ط ل ب ا ت ا ل ج ا ط ل ب ا ت المتطلبات المتطلبات المتطلبات المتطلبات المتطلبات المتطلبات المتطلبات المتطلبات ا ل م ت ط ل ا ت ا ل ت ط ل ب ا ت المتطلبات ا ل م ت ل ب ا ت المتطلبات المتطلبات المتطلبات المتطلبات المتطلبات المتطلبات ا ل م ت ط ل ا ت ا ل م ت ط ل م ا ت المتطلبات المتطلبات ا ل م ت ه ل ا ت ا م ت ط ل ب ا ت المتطلبات ا ل م ت ط ب ت المتطلبات لقد دخلت مخالفتي ولكن لدينا د خ ل ف ت ي ل د ي ا م خ ل ف ت ي ل ا ي ن ا مخالفتي لدينا مخالفتي لدينا مخالفتي لدينا مخالفتي لدينا مخالفتي لدينا م خ ا ل ت ي لدينا مخالفتي لدينا مخالفتي لدينا ل ف ت ي لدينا مخالفتي لدينا مخالفتي ا د ي ن ا م خ ا ش ف ت ي لدينا مخالفتي لدينا م ر ا ل ف ت ي لدينا مخالفتي لدينا م خ ا ل ع ت ي لدينا مخالفتي لدينا م خ ا ف ي لدينا مخالفتي لدينا م خ ا ل ف ي م ج ا ن ت ك في المجانيه تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك و ت ت ح ل ك وتتحرك و ت ت ح ل ك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتحرك ل ت ح ر ك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك و ت ل ل ك و ت ح ر ل وتحرك وتحرك و ل ح ر ك وتحرك وتحرك و ت ل ر ك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك و ت ح ر ل وتحرك وتحرك و ت ح ر ل وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك و ت ح ر ل وتحرك وتحرك ل ت ح ر ك و ت ل ر ك وتحرك و ت ح ر ل وتحرك وتحرك وتحرك و ت ل ر ل وتح تهيب لانه ا يمكن ان يكون هناك مواقع ا ك ا ر نباشي ى لانه ي يمكن ان ا ل يكون هناك مواقع ر ل اخرى لانه ل يمكن ان ا اتقار يكون على الاطلاق هناك مواقع اخرى ل ذ ا ت و ل ن هذا هو ل م س ؤ و ل عن ل م س ؤ ي ه ت ع ل بالتعبير المتعلقه بالتعبير المتعلقه ب ل ب ي ر ا ل م ل ه بالتعبير المتعلقه بالتعبير المتعلقه ا ل ت ع ب ي ر ا ل م ت ل ه ت ع ب ي ر المتعلقه بالتعبير ا ل م ت ع ل ق ا ل ت ع ب ي ر المتعلقه ب ا ل ت ع ب ر المتعلقه بالتعبير ا ل م و ع ل ق ه بالتعبير المتعلقه ب ا ل ت ع ي ر ا ل م ع ا ل ت ع ب ي ر م ا ل ت ع ب ي ر ا ل م ت ق ب ا ل ع ب ي ر ا ل م ع ق ه بالتعبير المتعلقه بالتعبير المتعلقه بالتعبير المتعلقه ن اكون م س د ا ل تتحدث عن هذا المكان ا ل ي ي ك ن ان ت و ن مسجدا ل ح ن ه يمكن ان تكون مسجدا ل ا ي م ك ان تكون س ج د ا لانه يمكن ان تكون مسجدا لانه يمكن ان تكون م س ج د لانه يمكن ان تكون مسجدا لانه يمكن ان تكون مسجدا لانه يمكن ان تكون مسجدا لانه يمكن ان تكون مسجدا لانه يمكن ان تكون مسجدا لانه ن ان تكون م س ج ا لانه ي ك ن ان ت و ن م س ج د لانه يمكن ان تكون م ج د ا لانه يمكن ان ك و مسجدا لانه يمكن ان تكون م س ج لكن ه ذ ه التاثير من ا ل ا ي ر من ا ل ت ا ي ر من ا ت ا ث ي ر من التاثير من ا ل ت ا ي ر من ا ل ت ا ي من ا س ا ث ي ر م التاثير م ا ل ت ي من ا ل ت ا ر من ا ل ت ا ي ر م ا ل ت ا ي ر من التاثير من ا ل ت ا ث ي من التاثير من ا ل ت ا ي ر ن ا ل ت ا ث ي ن ا ل ت ا ث ي ن ا ل ت ا ي ر من ا ا ي ر م التاثير من ا ل ت ا ي ر من التاثير من ا ل ت ا ث ي ن التاثير من ا ل ت ي ر من ا ل ا ب ي ك من ا ل ت ا ي ن التاثير من ا ل ت ا ي ر من ا ل ي ر من ا ل ا ث ي ر من ا ت ا ث ي ر من ا ل ت ا ن ا ل ي ر من ا ل ت ي ر ن ا ت ا ي ر ا ل ت ا ر من ا ل ت ا ث ي ن ا ل ت ا ي ر من ا ل ت ي ر م التاثير من ا ي ر من ا ل ا ث ي ر م و ا ي ن ا و ت ا ث ي ك التاثير ن ا ل ت ا ث ي ن ا ل ت ا ث ا ج ة لكن واحد لدينا ن م و م بنقطه ونقوم ب ن ا ل ه ونقوم بنقطه و ن ق ا م بنقطه ونقوم بنقطه ونقوم بنقطه ونقوم بنقطه ونقوم بنقطه ونقوم بنقطه ونقوم بنقطه ونقوم ب ة ق ط ه و ل ق و ل ب ن ا ل ه ونقوم بنقطه و ن ي و م بنقطه ونقوم بنقطه ونقوم بنقطه ونقوم بنقطه و ن م ط ه ونقوم بنقطه ونقطه ا ن ق ط ه ونقطه ونقطه ونقطه ونقطه ونقطه ون اول سنه قولنا زي د ا ل ا فابليشن سيركو الارتيكيا ف سيركو الارتيكيا ل ش م س ت ه ي ل ن ا فيه ا خ ر اول حاجه ة ي ا ر قولنا ا يسم ف ايه نورثه ي الارض ح بقى ت ه ج ي ه لو ايه ش أجمع اه ي الوصف و دي م خنقوه عشان واحد على د المشاح ايوه ا اللي هي دي كاسري دي. دي هي ه دي الهوايض بون اسم العظم ا ل ل ا م ج هايض ايه هايض بون شايف هايض بون ايه والحاجه دي هي اللي كفاش لقد اصبحت سوى سوى سوى س و ي س و د س م ى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى س و ا سوى سوى س و ب سوى سوى سوى سوى س و ا س ن ى سوى سوى سوى س و ي سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى ي و ى سوى س و ا ر و ى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى س ا ى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى سوى س ا ى ل و ي سوى س و ا سوى سوى سوى سوى سوى س فلما قلت ان ع ل م ت ك حبل ل ت ر ا ن د ل ي ش يبقى على طول ده تراندليشن لو ك ا ن ت اوبليك ل ي ل ة يبقى هانجن طبعا تراندليشن او تراندليشن وفي بوت مورتم برنج ده حلاقه وفشل ر ا غير جوه طبعا لازم يكون تراندليشن طبعا مش ممكن يشترى نفسك و ع د ي ن ي ن ز لا لا لا لا لا لا لا ي ش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل لا لا لا لا لا ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ا لا لا ل لا لا لا لا لا لا لا لا لا ا لا ا لا لا لا لا لا لا ا لا لا ل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ي و م ت ذ ا ي م م ن ه ا إ ذ ا أ ن ا ب ي ك ذ ا المكان م ن ان يكون هذا ا ل م ا ن ممكن ان يكون هذا ل م ا ن ممكن ان ل ك و ن هذا المكان ممكن ان ي ك و ي هذا المكان ي م ن ان يكون ه ا ا م ك ا ن م ن ا و هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان ي و ن هذا المكان م ا ي و ن م م ن ان يكون م م ان يكون ان ي ك و ممكن ان يكون ممكن يكون ممكن ا ل ح ا ل ي ك و ك ن ان ي ك ن م م ك يكون ان ي ك ن ي ن ممكن ان ان يكون م ك ن ان ان ان ان ا ي ان ان و ن ا ح ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ن ان ان ا ان ان ن ل ع ن د ه انه رأى لو ك ان الحظ لم يكن ه لديك ب حظ ا لا كده تقول ن يمكن ان ب يكون ا حظا لا س ك يمكن ن بقى ان ده اول يكون م ع ا خمان ه ي ع ي حظا ي اللي باين ه ده تشنه لابداء ده اللون جواب بودر ي ع ن لان المشروعات ل ي وقالي كل س ط تتحرك ي ه ا ش ك ل ا دوق ا ا ت يعني ك ث راضيشن ا على الجلد وعمل امر ل منه ا وكل ن مقطوع ن مطيبنا التكتير م ش ك ل ه ا واعلام ي ن ل الكاروز لقد تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك ج د انك تجد انك تجد انك تجد انك ج د انك تجد انك تجد ا ي ك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك ت ج انك تجد انك تجد ن ك تجد انك م ج د انك تجد انك تجد انك ت ج ة ا ل ك تجد انك تجد انك تجد انك ت ج انك ت انك تجد انك ت ج انك م ج د انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك د انك تجد انك ت ج انك تجد انك تجد انك ت انك ت د انك تجد انك تجد انك تجد ا ك ت ج انك ت د بس ن ا تتعلم ان ت ك و ر ل ح ي ك اجمل لديك ا ج ا ل لديك اجمل لديك اجمل لديك ا ل ل ي ي ك اجمل لديك اجمل لديك اجمل لديك اجمل لديك اجمل لديك اجمل لديك اجمل لديك اجمل لديك اجمل لديك اجمل لديك اجمل لديك اجمل ي د ي ك اجمل ل د ي ن اجمل لديك اجمل ل م ي ك اجمل ل ن ي ك اجمل لديك اجمل لديك اجمل ل د ي ه اجمل لديك اجمل لديك اجمل لديك اجمل لديك اجمل ل ي ك اجمل لديك اجمل ه د ي ك اجمل ه د ي ك اجلديك اجمل لديك اجل يبادي لكنني اقول ي ا ش انني اقوم ب م س ا ع من ه الافلام ي احاشن ماشي ممتيه ن احياني ع اجب بعيدنا و رأيكم ا ا ل ا س ت ق ا و ه وممكن ا او الاطلح ي ان ل اقوم ب ك س ي ه ا بمساعده هو ي ي الافلام ジュニシャル。 ا لقد خ الخضائي ض ا اللي ي هو حب يعني. لو هو ع تم ن تصويرها ت م في المسجد ا ي ع ل وفي المسجد وفي المسجد مبقاش ل ي وفي المسجد ل وفي ا ل ا م س ي د ل و د نشرت ب ه م ك ا ن الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن يكون هذا ف ل م ك ا ن ي م ك ن ن ن هذا المكان الذي يمكن ان و ن هذا ا ل م ن الذي ي م ك ا ي ك ن هذا ا ل م ك ا ل ذ ي ي م ان ك و ن ا ا م ك ا ن ا ل ي ي م ن يكون ه ا المكان الذي يمكن ا يكون هذا المكان ي ي م ن ان يكون ه ل ا ن م ن ان ي ه ا المكان الذي ي م ن ان يكون ا المكان ل ذ ي ك ن ن يكون هذا ا ل م ك ا الذي يمكن ان يمكن ان يكون ه ا ا ل م ا ن ا ل ي يمكن ان ي ت ك ن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن يمكن ان ك ن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان ي ك ن ان و ولكن يقول لك ان تكون مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه م س ؤ و ي ه م س ؤ و ل ي م س ؤ ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و س ؤ و ي ه م س و مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ل ي ه م س ؤ ل ي ه ي م س ي ه م س ؤ ي ه م ي ه مسؤوليه م س ؤ ه م س ي ه م ل ي ه م س ؤ ي ه م س و ل ي ه مسسؤوليه مسسسؤوليه مسسسسؤوليه م س س و ل ي م س س س س س س س س س س س ؤ ي لقد اردت ان تكون مثل هذا العمل ولكن هذا العمل هو مثل هذا العمل لقد تكون مثل هذه الايه لقد تكون مثل هذه الايه لقد تكون مثل هذه الايه 私たちは私たちの経験をしてるのは私ちはちのの 私たちはそれを見つけたら、私 m ち n d れつけ じゃあ、これでいいですか